بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تستهينوا وعد الله وعد الله حق اتهون الاله بما وعدك وقد كفر فَقَال كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَهَذَا شَيْءٌ عَظِيمٌ وَبِاللَّهِ أَمْرُكَ فَإِنْ شَاءَ رَبُّكَ إِلَيْهِ نَادِ بِالْمَوْعِدِ وَأَنَا أَعْلَمُهُ لَا أَخْفَيُكُمْ وَمَا أَعْلَمُ ٱلْأَسْرَارَ وَمَن يَشَأْ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَمَ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَجَعَلُوهُ يَقُولُ لَكُنْ أَعْدَاءَ أَمْ نَبْسُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ ذِكْرُ وَأَوْجُ لَوْ تَصُونُنْ لَا تَعَ سَأَكُونُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ قالوا لقومهم اننا راء منكم ومن لا تعبدون من دون الله كفرنا بكل عبادة بينما وعيدتم العدا وتعل البغض ابدا ابدا حتى تحنوا بالله وحده يا ربي وربي ابي لا استغفر ما لك وما امنك لك من الله من شاهد ربنا عليك فوكلا والليك انا ذا والليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وعف عنا ربنا إنك أنت العلي العظيم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد عَشَّمَ اللَّهُ أَيَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لا ينهها قول الله عب الذين لم ينصاتوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم يا ترونهم وتقطعون في ايدهم ان الله يحب المقشرين إِنَّمَا يَهْدِي الْهُدَى اللَّهُ عن الذين في الدين من على أن وَمَنْ يَتَّبِعْ هُدَاهُ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ يَضْلُلْ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَضُرُّونَهُ شَرٌّ وَلَا نَفْعٌ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَولُوا ظُلْمًا وَهُمْ غَافِلُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمن فمهاجرا فتمتحنوه الله اعلم بالاناءهم اِنْ آمَنْتُمْ تَمَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُونَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا يَحِلُّ لَهُم وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ فَأَاتُوهُم مَّا أُرْزِقُوا وَلَا حِلَّ عَلَيْكُمْ أَنْ فَكِفُوهُمْ وَإِذَا أَسَيْتُمُوهُمْ لَأَجُرُّهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا لِقَوْلِ كَذَّابٍ وَاسْأَلُوا مَا أُنْفِقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أُنْفِقُوا لَكُمْ حُكْمُ الْعَدْلِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ خِفْتُمْ شَيْئًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْحُفَّاظِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ هَجَرَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا تقم الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إلى جاءك المؤمنات نبا يحمك على ألا يشركن بالله شيئا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُوا وَلَا يَزْنُوا وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَخُونُ فِي الْأَمَانَةِ وَلَا يَشْهَدُوا الزُّورَ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُوهُ فَبَايِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ اللَّهَ إِنَّ اللهم اغفر لي يا انها الذي لا امن لا تدول لو خرما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخر قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور